بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ درسا في الصرف وان بقي وقت نرجع الى المتممه لا نزال في دروس الابدال من الصرف وفي ابدال الياء من الواو قد ذكر المؤلف عفى الله عنه أنه أكثر أنواع الإبدالات مسائل وذكر من مسائله ثمانية مسائل الأولى أن تقع الواو بعد كسرة وهي متطرفة حقيقة أو حكما والثانية إذا وقعت الواو عينا لمصدر فعل وعلت هذه الواو في ذلك الفعل مثل إن والثالثة إذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وكانت الواو في المفرد إما معلة وإما شبيهة بالمع إما معلة وإما شبيهة بالمعلى والمسألة الرابعة إذا وقعت الواو في الطرف وكانت رابعة فصاعدا أيها لم تسبق بكسره أما إذا سبقت بكسره فقد تقدمت في المسألة الأولى المسألة خامسة إذا وقعت الواو بعد كسرة وكانت ساكنة غير مشددة مثل ميزان ميقات السادسة إذا التقت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء واضغمت الياء في الياء واليوم في المسألة السابعة إذا وقعت الواو لام مفعول لفعل على وزن فاعل بكسر العين إذا وقعت الواو لام مفعول لفعل على وزن فاعل بكسر العين الفعل فعيل الذي ياتي على وزن فعيل ولامه واو ماذا يحصل له نعم تقلب الواو يعني لماذا لتطرفها وانكسار ما قبلها المسألة الأولى من هذه المسائل كلها ما هي إذا تطرفت الواو وانكسره وكسر ما قبلها تقلب الواو ماذا يال فإذا الفعل الذي يأتي على وزن فعيل ولامه واو فلا شك أن واواه ستقلب ماذا يال ليس الكلام في الفعل لأن الكلام في الفعل قد تقدم تقدم في مسالة الأولى وهي مساله رضي قويه عفية ها تقدمت ام لا تقدمت في المساله الاولى طيب هذه المساله يقول فيها اذا وقعت الواو لام مفعول لفعل على وزن فعيل بكسر العين ما هو السبب في قلبها ياء حتى توافق الفعل في الإعلال لكي توافق الفعل في الإعلال فيكون الفعل معلن ويتبع اسم المفعول الفعل في الإعلال رضي من الرضوان قلنا ما أصلها رضي قويا قويا قويا اصلها قويا رضي رضي طيب قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها الكلام في اسم المفعول اسم المفعول من رضي تقول مرضو ون تأمل معي هذه هذا الفعل راضيا ما أصله ما أصله راضي و تطرفت الواو تطرفت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت يا اذا إذا إذن وصوله الراء والضاد وماذا والواو الراء والضاد والواو إذا جئت باسم المفعول إذا جئت باسم المفعول ما هو الزائد في مفعول الميم والواو اذا الميم ستنزل على ما هي والواو ستنزل هذه على ما هي ما هو فاء الكلمة الراء إذن ستقول مر مف مر عين الكلمة الضاد مر مفعو مرضو لام الكلمة الواو مفعو لن مرضو ون على وزن مفعول اله هنا واضح على وزن مفعول كان حقه ان تقول مر ضوء راضي اسم الفاعل راضي واصل راضي راضي راضي ون. تطرفت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت راضي مثل. مثل داعي وساعي اسم المفعول مرضو ون مرضوون يقول في هذه المساله المساله السابعة إذا وقعت الواو لام مفعول لفعل على وزن فعيل هذه واو وقعت لام مفعول لفعل على وزن فعيل ماذا تقلب هذه الواو ياء فماذا تقول مرضو ين لماذا قلبت ياء تبعت الفعل في الاعلان تبعت الفعل في الاعلان مرضو ين الى هنا واضح تقدمت معنا مساله وهي السادسه فيما اظن ان الواو والياء إذا جتمعتا في كلمة وسبقت احداهما بالسكون ساكنة فما هو الحكم أن ماذا ما هو الحكم من قال حذف من قال حذف تقلب الواو ماذا ياء وتضغم الياء في الياء فتقول مر مرضي ثم ين مرضي ستضغم الياء هذه في الياء والياء ماذا يناسبها كسر ما قبلها فستصير مرضي ين مرضي ين ذلك الان المبتدا لما تقول له مرضي على وزن ماذا لا يأتي في بالها أنها على وزن مفعول يقول مرضي, مرضي على وزن ماذا ربما التبست عليها واتى لك بوزن غلط فإذا قلت لك مرضي على وزن ماذا تقول على وزن مفعول أين الضمة وأين الواو يقول كان أصلها مرضون تطرفت لا وقعت الواو لا من لاسم مفعول فعلين على وزن فعلة فقلبت أن ثم اجتمعت الواو والياء وسبقت أحدهم ساكنة فقلبت الواو ثم ضغمت اليا ثم أطغمت اليا اليا وكسر ما قبل الياء للمناسبة اسمه الآن قال المسألة السابعة إذا وقعت الواو لام لام مفعول لفعل على وزن فعيل بكسر العين مثال مرضي من قولهم رضيه فهو مرضي فأصل مرضي مرضون على وزن مفعول قال فترى أن الواو وقعت لام مفعول للفعل رضي وهو على وزن أي هو أي رضي على وزن فعيل فقلبت هذه الواو يا أن قلبت هذه الواو أي, أي واو أي واو التي قلبت أن قلبت هذه الواو التي في مفعول هذه الواو التي في مرضوي الواو الأخيرة التي في مرضو ون فقلبت الواو يا فصارت مرضو ين ثم جاءت عند ذلك قاعدة اجتماع الواو والياء التي تقدم شرحها في المسألة السابقة السادسة هي السادسة تقدمت فقلبت الواو ياء ثم اضغمت الياء في الياء فقيل مرضي ولما كانت الياء يناسبها كسر ما قبلها وبدلت الضمة كسر فقيل مرضي مثال آخر مقوي من قولهم قوي عمرو على زيد فزيد مقوي عليه فمقوي أَصْرُهَا مقووووووووووووووووووووووووو على وزن مفعول على وزن مفعول قال ففعل به ما فعل بمرضين كيف كيف كانت مقوووووووووووووووووووووووووووووو ثم ثم ثم نعم مقووون واحدة واحدة مقووون وقعت الواو لامن لمفعول فماذا قلبت هذه الواو يأن مقووين ثم اجتمعت الواو والياء في ماذا في كلمة وسبقت احداهما بالسكون فتقلب الواو يأن وتضغم في علياء نعم واضح الخطوة الأولى أنها كانت على مقهو الواو المتطرفة قلبت ياء لأنها اسم مفعول والفعل على وزن فعيلة قلبت ياء وعلت تبعا لإعلالها في الفعل فلما قلبت ياء قبلها واو ساكنة فقلبت الواو الساكنة ياء لقاعدة اجتماع الواو والياء واضغمت الياء في الياء فصارت مقوي وليا يناسبها الكسر فكسرت الضمه فقيل مقوي طيب قال بخلاف النحو مدعو مغزو لان الفعل منهما وهو دعا وغزا على وزن فعل بفتح العين فلذلك وجب التصحيح فيهما ووجب واو مفعول في لام الكلمة لأن أصلها مدعو ون مغزو ون كما رأيت نعم فصارتها كما رأيت مدعو, ون ون مدعو ون ومغزو ون مدعو واضح هذا يعني الآن لو قال قائل ما الفرق بين اسم المفعول في من رضي قيل فيه مرضي وفي من قوي مقوي واسم المفعول من دعاء مدعو ومن غزا مغزو الفرق أن القاعدة تقول أن اسم المفعول تقلب لامه التي هي الواو تقلب ياء إذا كان الفعل على وزن ماذا فعل فإذا كان على وزن فعيل معناه سيعل فاسم المفعول يتبع في الإعلال يتبع ماذا الفعل أما إذا كانت على وزن فعال فلن تقلب الواو ياء إنما تقلب والفا لانفتاح ما قبلها هذه مدعو مدعو ون مدعو ون هل تقلب الواو المتطرفة يا أن هل تقلب الواو المتطرفة يا أن أولا قبل أن تحكم تفكر في الفعل الماضي لهذا المفعول ما الفعل الماضي ان كان الفعل الماضي على وزن فعلاء فإنك تقلب ياء اذا كان على غير وزن فعلاء كان يكون على وزن فعلى او فعلى فانك لا تقلبها ياء فالفعل دعا ليس على وزن فعلاء فلا تقلب لا تقلب ياء إن لم تقلب ياء عندنا واو ساكنه وماذا وبعدها واو نتحركه ماذا نفعل إضغام مدعو إضغام هذه تلك الواو الياء هذه واو واو لأن القاعدة اجتماع الواو الياء إنما جاءت بعد الخطوة الأولى هنا لم نأتي بالخطوة الأولى التي هي قلب الواو ياء مباشره هذا غمنا ان الفعل على وزن فعله طيب لو اتيت لك بمثال طيب لو اتيتك بمثال نعم انتبهوا نريد تركيز اريد ان تركزوا في هذا تقول مسمو او مسمين ما هو الفعل سما مثل ماذا مثل دعاه فماذا تقول مسمو مسمو طيب معدو معدو عليه أو معدي عليه تنظر إلى الفعل ما هو الفعل عدى عدى فستقول ماذا معدو عليه طيب طيب انتبه جئنا إلى النقطة التي اريد هل تقول مقضي عليه أو مقضو عليه نعم يا عمير مقضو مقضين ما من تكلم من قض قض مقضو لماذا قضى نعم لله درك ما أسهل الحلول عندك اذهب افيح طيب نقضي لماذا انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم نقول مقضي لماذا الفعل ما هو قضى الفه منقلبته عن ماذا عن ياء ألفه الفه عن ماذا ان ترسم عصا وقضى منقلبته عن ماذا عن ياء طيب لما تاتي على وزن مفعول ستقول ماذا مقضو ماذا تقول مقضو يون من أن جاءت هذه الياء هي لام الكلمة لام الكلمة فقد أتى بها جاهزة أتى بها ياء جاهزة أي قاعدة تعملها حينئذ اجتماع ليش الوول يا، فمباشرة ستنتقل إلى هذه الخطوة فستقول في الأخير ماذا مقبيل. لماذا هنا كنا نفرق فنقول إذا كان وإذا كان لأن اللام واو اللام واو اللام واو أما هذه اللام يا من أصلها جاءت يا جاهزة تخرج من هذه المسألة وتدخل في قاعدة اجتماع ليش اجتماع ماذا الواو والياء طيب سنت يقول مروي من رواء ومن روية التي ذكرناها في الدرس, الدرس البخاري أمس ما معنى رواء نقل وروية نقول شبعا من الماء معنى الشبعة من الطعام لكن رواء ارتوى فسر الماء بعد الجهد بالماء طيب روى روى لامه ماذا هذه الألف هذه مقلبه عن ماذا عن ياء منقلبة عن ياء لماذا ما تكون منقلبة عن ألف أخذنا في الإملاء قاعدة أن الحرف الأول أو الثاني إذا كان واوا ها فالالف مقلبه عن ماذا عنيا و روي لامه ماذا اللام يا ففي الوجهين اللام ماذا يا فاسم المفعول مروي في الاثنين لان لامه يا ستقول مروي من روى ومروي من روية لكن كيف تفرق بالقرائن بالقرائن تفرق إذا قلت هذه الأرض أو هذا الحقل مروي من ماذا من روا أو من روية روية وإذا قلت هذا الحديث مروي من طرق من ماذا مسقي من رواء واضح طيب اذا نعيد نعيد صح صح والله يبارك فيكم خلنا نعيد ما هي القاعده القاعده تقول اليوم اذا وقعت الواو لام مفعول لفعل على وزن فعله اذا وقعت الواو لام مفعول لفعلا على وزن, وزن فعيلة فإن هذه الواو في مفعول ستقلب إيهان ثم تأتي اجتماع الواو والياء تضغم وتكسر ما قبل الياء المشددة لمناسبة الياء مثل مرضو ون صارت إلى مرضي مقبو ون صارت إلى مقوي في الطرق الموجودة بخلاف مدعو مدعو لان لامه وان كانت لامه واو لكنها من الفعل دعا فعل فلا تقلب الواو ياء انما تطغى الواو الساكنه في الواو المتحركه فيقال مدعو مدعو مغزو فاذا كانت اللام ليست واوا وإنما ياء نعم مباشرة تعمل قاعدة ماذا اجتماع الوا واليا قال بخلاف نحو مدعو ومغزو لأن الفعل منهما هو دعا وغزا على وزن فعالة بفتح العين فلذلك وجب التصحيح فيهما ما معنى التصحيح أي عدم قلب الواو يا أن هذا التصحيح صحة الواو لم تقلب يا أن واو مفعول في لام الكلمة فصارت مدعو لأن أصلها مدعو ون ومغزو ون. فصارت كما رأيته مدعو ون ومغزو ون. طيب طيب لو أتيتك بمثال عندك يا زكريا هذا أعطيكم أمثلة ما هو اسم المفعول من الفعل هذا مهدي هل أجريت فيه المسألة السابعه التي أخذناها اليوم؟ ام السادسة التي هي اجتماع الوأولياء أخذناها أمس أو في الدرس السابق السابقة التي هي اجتماع ماذا الوأولياء لأن لامه ماذا يا أخوة لامه يا لأن لامه يا طيب عندك يا علاء هفا ها كيف بالواو والياء هفاء فكر واحدة واحدة ما, ما انت مستاجر فكر فيها اهم شيء لا تسمع من هنا وهناك سنسال غيرك نسال عندك أي اويس أ... لا قد اجوته خلينا نفكر نعم مهفوء This مثل دع، فماذا؟ prayer. What عندك يا A prayer. مهوي prayer. A prayer. ما هو لماذا؟ على وزن فعيلة على وزن فعيلة. لأن لا ما هو ماذا؟ لا ما هو ياء فما تحتاج أن تأتي بالمسألة السابعة أصلاً على وزن لأنه ستكون من المسألة السادسة اجتمعت الواو والياء طيب السؤال عندك يا عبد الرحمن عدا طيب ماذا تقول في اسم المفعول معدو عندك يا عبد الله جرى جرى مجري لماذا لانه طيب عندك حماء شغل من روحه طيب عندك هذا السؤال عندك مشتاق سها ماذا تقول مسهو فيه هذا فرض مسهو فيه ماذا قلت حماء حماء يحمي حما يحمي او يحمو طيب حما هكذا فماذا تقول تقول محمي او محمو محمي لان اللام يا اذا كانت اللام يا ان ما تحتاج ان تنظر الى فعيل ولا الى فعول إنما تنظر إلى فعله أو فعول إذا كانت وهوان سهى رضيوى عدا دعى هفى تحتاج تنظر هل هي من باب فعيدة فتبدل أم من باب فعلة فتضمم مباشرة طيب هذا درس اليوم سبحانك الله وحمدك